قلبي عليك وحيف داك يا اللي اصطفاك ربي زين الوجود يا كل جود مش قلبي هواك روحي في داك ربي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي قلبي طيب حبيب طيبة وطيب خير الأنا مش وطيب يا حبي ضابط خير انا اشتاقنا يا هادنا وانت المنامس كل ختان قلبي حيكو حيف بداك يا اللي الصفاك ببي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي قلبي حيكو حيف بداك اللي الصفاك ربي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي يا رسول هادي لا اقول يا بل بتول قربك مرار روحي الصفايا المصطفى يا هادي لا اقول يا بل بتول قربك مرار روحي الصفايا المصطفى أهل الوفا عالي المجاد يا روحي نحي فيك يا اللي ya kulli wujud mishtaq laka habibi qalbi hayak stafak rabbi طه النبي أمي وبيا مطلب يوم الزحار هديك نجاه نور الحياة هزك الصلا عليك والسلام طه النبي أمي وبيا مطلب يوم الزحار هديك نجاه نور الحياة هزك الصلا عليك والسلام مشتاق لك حبي قلبي روحي فداك يا اللي استقرت ربي